بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب سوين بآسمانو أويك لشوا دردك تو توزانی در کوتوی شو تیا، از تیرید درخشانی تاریچی کن کرا. این کل نفس لما عليها حافظ. سوین بمانه، کاز نیا کت عودیری چی بسر و نبی. الانسان الإنسان مم خولق. دەی با سرنج بدات کە لە چی دروست کراوە خولق منما دافق دروست کراوە لە ئاوێشی فەڕێدراو و هەڵقوڵاو یەخرج من بين الصلب والترائب کە دەردەچێ لە ناوەندی پشتی پیاو و دانەی سنجی ژنەوە إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر براستي <تصفيق> خواب ده صلاة لسر زندو كرنوي لروجيك داك هرسي نهي نهي آشكرا دكري او نهيزك شك دباتو نپشتوانيك والسماء ذات الرج سُيَنْبَأَ أَسْمَانِ خَوَّنْ بَرَانَ والأرض ذات الصدر وَبَزَوِيْخَةَ وَنْدِرْزُ قَلِيشٍ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ أَمْ قُرْآنَ وَتِيْرَاسَ وَجِيَّاَكَ رَوَيَ وَقَالَ وَمَا هُوَ بِالْهَزْ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بأجومان الكافرين أمهلهم رويدا انظر مولاتي بيبر واكان بدا كمي قليان بوسته